ودرسول الله صلى الله عليه وسلم بيطرد منه بره بره والعفو بالله ساق بيتعذب في النار ليه عمل جريمة عمل جريمه عظيمه عمل جريمه خطره 50000 سنة وما من صاحب ابن الله يؤدي زكاتها اللي عنده مواشي الا اتت يوم القيامه احسن ما تكون باقوى صحه كانت فيها فتطاه باخفافها و تعضه بأفواهها تفضل تعض فيه وتتقفيه ده في مسلم يا جماعه في مسلم في 50 الف سنه كل ما انتهى عام تبت من اولها كل ما الفوج ينتهي يرجع تاني من الاول 50000 سنه ترج الزجاب يتعذب في القيامه 50000 سنه خمسين الف سنه وما من صاحب شات ولا بقر لا يؤدي زكاتها الا اتى يوم القيامه كاحسن ما تكون تطؤه باقدامها وتنطحه بقرونها كل ما انتهى اخرها عادت من اولها 50000 سنه حتى يقضى الى الجنه او الى النار 50000 سنه 50000 سنه عذبت تعذيب نفسك ليه تعرضي نفسك ليه عشان 2.5 بخلانين بيه مع ربنا يا تجار الاعمال اللي ربنا اداكوا اموال قارون ربنا خسف به الارض فخسفنا به وبداره الارض ليه مش عايز يدي ربنا حقه مش عايز يدي ربنا الحق في المال اللي اتاه والحق في النعم اللي ربنا اداها له المال فين يا جماعه فين زكاه المال يا امه محمد اللي بيزني الشاب اللي بيزني لانه مش هيتجوز لان الغني اللي كان مسؤول انه يقفله بالزكاه ما كفلوش اللي وقعت في الزنا عشان 3 جنيه 3 جنيه عشان تاكل اسره دي كانت مقفوله دي في رقبه كل واحد غني ما طلعش زكاته ماله في ميزانه يوم القيامه هيلاقيها محطوطه في ميزانه بكل كبيره من كباب اللي قتل عشان الفقر هو مسؤول وانت مسؤول وانت مسؤوله اللي زادت عشان الفقر اللي انتحر عشان الفقر اللي كان في اسره وانتحر لانه ما استحملش الفقر اللي هم عايشين فيه اللي راحت للجمعيه الخيريه الراجل بيقول لها قولي اقصى امنيه لكي وانا احققها لك دلوقتي قالت له انا عايزه فرخه عايزه دجاجه طبخت لهمها الشوربه بعظم فراخ الوقت الفقر يا بيشتروا رجلين الفراخ بالكيلو رجلين الفراخ اللي احنا كنا يعني الواحد ببص لها ممكن بيشتروها بالكيلو عشان يا سبحان الملك احنا عندنا فقر بالمنظر ده في المجتمع وناس مش عايزه تادي زكاتها يبقى ده يحصل فيهم الايه مالك وزكات تهبك وزكات رصيدك البنك وزكاه مالك وتجارتك والسيوله اللي عندك يبقى انت هيحصل فيك ايه اجرام اجرام ما حدش عن اللي هيحصل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه لما يجي الشجاع الاقرى اللي لوز بيبتين النبين او العدمتين السود فياخذ بلهدمتيه يؤم ماسك في لحمه وفي عظمه من هنا ويقول له انا مالك انا كنزك يطوقه ويلف حوالين رقبته والعيس بالله ليه لانه ما طلعش زكاه طب على حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم واصله في البخاري حديث الرسول انه ياتي لا ياتيني احدكم يوم القيامه يحمل على كتفيه بعير له رغاء يقول البعير اعدي ماء يقول انقذني يا رسول الله اغثني يا رسول الله ما طلعت زكاه ليه شايل زكاه شايل المال اللي ما رضاش يطلع زكته فا لا املك لك شيئا قد بلغتك قال لك في شرح صحيح البخاري قال لك ان معناها ان ده ما فيش امل في نجاته كلمه النبي لا املك لك شيئا معناه ان ما فيش امل في نجاته ولا حسب الله قد بلغتك ولا ياتيني احدكم يوم القيامه يحمل على رقابته يحمل شايل المال اللي ما طلعش زكاته على رقبته حتى لو اتكسرت رقبته شايله على رقبته بشات لها لها رغاء او كما قال عليه الصلاه والسلام يقول انقذني يا رسول الله او بشات لها يعار يقول انقذني يا رسول الله فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك موضوع انتهى بره يطرد من الحض الحوض الحوض يا جماعه ده الحوض ده المكان الوحيد اللي فيه الظل المكان الوحيد اللي فيه ميه في عرصات القيامه المكان الوحيد اللي فيه امن في عرصات القيامه المكان الوحيد اللي فيه ان قلبات الكون كله اللي بره انك بخال الوحيد اللي فينا جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعده قط انتوا متخيلين يا اخواننا يعني ايه انسان يدخل على الحوض وانسان يتطرد بره يتطرد بره في عرصات القيامة ليه لانه مطلعش ذكاه الرسول يقول لك لا املك لك من الله شيء يقول لك لا املك لك من الله شيء يوم يحما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون في حديث للرسول عليه الصلاه والسلام ما من مانع زكاه او ما من رجل لا يؤدي زكاته نارا او كما قال عليه الصلاه والسلام الا قوي من ظهره اسمع حتى ينفذ من جنبي لغايه ملكي والنار تطلع من جنبي وقويه من كفاه حتى ينفذ من جبهاتي لغايه ما العذاب يعني تخيلوا يخترق كل عظمه وكل لحمه وكل مخه ويطلع من جبهته ولا الله بالله ده العذاب ده فين يا رسول الله العذاب ده في النار الرسول ما قالش في القبر في كله في كله يا جماعه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان تارك الصلاه واحد ماسك صخره وقائم على راسه يهوي بيها على راسه يحطم راسه لغايه ما يبدا راسه تتم من جديد يقوم نازل بالصخره عليه تحت التراب مازه تحت الارض اللي ما بيطلعش زكاه ماله في القبر يحصل له ايه اللي ما بيطلعش زكاه ماله هيتختم له بايه في الدنيا اللي ما بيطلعش زكاه ماله هيعمل ايه على حضره سر الاله صلى الله عليه وسلم اللي ما بيطلعش زكاه ماله من على الصراط اللي ما بيطلعش زكاه ذهبها وزكاه مالها هتعمل على الميزان اللي ما بيطلعش زكاه ماله واعمل الله ينظر عن يمينه وعن شماله لا يرى الا الفقراء اللي ارتكبوا الكبائر بسبب وهم محاسبين طبعا كلهم ولكن هو كمان محاسب على دي لانه كان ممكن يمنع نص الكبائر اللي في المجتمع لو طلعوا زكاه مالهم لو طلعت كانت مالهم مش هنشوف الناس بتاكل من الزباله الفجر كل يوم لو الأغنية طلعت كانت مالهم مش هنشوف الست الفقيره اللي قاعده تتكلم واحده فقيره ثانيه بتقول لها انا وولادي مقطعينني عشان اعمل لهم بطاطس محمره ما هيش قادره تجيب لهم زيت تقلي فيه البطاطس الثانيه بتجيب الزيت بتاع بتاع بتاع الطعميه الاسود اللي بيسبب السرطان تحط نقطتين على الفول نقطتين على الاكل اللي هيتاكلوا عشان الصادة بتاع الاكل الصاده بتاع اكل الفقراء شديد الفقر يخف شويه سبحانك يا اخوانا يا اخوانا عايزين ننتبه يا اخوانا عايزين ننتبه اللي ما بيطلعش والقضيه مش قضيه زكاه بس واللي معاه فلوس كتير وشايف الفقر ومش راضي يطلع زي ما ابو ذر راح مره والنبي عليه الصلاه والسلام جالس فلقى النبي بيقول الاخسرون ورب الكعبة ابو ذر اترعب حاسس ان هو خلاص في حاجه انا ضعت فقال منهم بابي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاكثرون اموالا الا من قال بيديه هكذا وهكذا اسمع وهكذا يعني ادي طلع صدقات يمين وشمال وورا النبي ما قالش قدام النبي ما عملش بايده لقدام النبي ورا ويمين وشمال الجهات اللي انت مش هتبص لها بعد ما تطلع اللي قدامك طلع الحاجه هتفضل بشو شايفها قدامك طلع وما تبصش في صلاتك فين ارمي ورا ارمي يمين ارمي شمال انجد نفسك انجد نفسك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا صحابي بيقول له ابيعك يا رسول الله بس في حاجتين في الدين ما اقدرش اعملهم الصدقه كان الزكا. اسمها الزكاه كانوا بيسموها رسول الله فقال رسول الله سحب ايده من ايده كان هيبايعه سحب ايده على طول يعني النبي تيجي تسلم عليه واليبقى يسحب ايده ما يمدش ايده ليك ما يسلمش عليك انت ابو حرب اللي زيك انت يا ابو بكر تحارب بالسيوف اللي زيك اللي ما بيطلعش زكاه اللي ما بيطلعوش زكاه مالهم يعني انت لو بكر كان موجود يعني انت يوم القيامه لا يمكن تحشر مع لا يمكن تحشري مع عمر لا يمكن تحشروا مع الصحابه لو فضلتوا ما طلعوا زكاه لو كان عايش كان قتلك عشان الزكاه كان قتلك بالسيف زي مناهئ الزكاه هتحشر معايا يبقى انت يوم القيامه بعيد عن كل دول انت مع مناهئ الزكاه مع مناهئ الزكاه فقال فرسول الله سحب ايده النبي ما يسلمش عليك ما يحطش ايده في ايدك ابدا ليه عشان ما بتطلعوش زكاه فااخذ يحركها ويقول لا صدقه ولا جهاد فببته تدخل الجنه لا صدقه ولا جهاد فببته تدخل الجنه عايز تدخل الجنه لا زكاه ولا جهاد هتدخل الجنه ازاي تخيلوا يا جماعه شايفين الحديث تخيلوا بقى اللي بيطلع زكاه ماله لباب بين ثمن ابواب في جنه رضوان اسمه باب الصدقه باب صحه الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري باب الصدقه باب بين ثمن ابواب اللي بيطلع فيك مالو يعني ثمن نعيم الجنه ب2.5 في الماب فلوسك ثمن نعيم الجنه ب2.5 في الماب